الله خالق كل شيء رب العالمين بجل خذبتنا همو جدا كي تشيكري مخلوق البيت كبجل رب العالمين همو جمع. همو مخلوقا بجل رب العالمين همو مخلوقا كي همو تشيكرينا الله خالق كل شيء يعني رب العالمين الله او الهي حقوي افخ مخلوقا همو بي خالق كل شيء يعني همشتك بي تشكرين هو يفهمو تشكرين وهو على كل شيء وكيل وجلهم يا رب عالمين افخ مخلوقا همو تشكرين سينل الشيء وهو على كل شيء واكتب بارزي رب العالمين أف همو, همو شو وهو على كل شيء وكيل رب ظني خذ وقت اف مخلوقاته مشكرين هم نه لين في يخوشكو او شويت قرابهن هم رب العالمين هم شويه تويت كين عائده وكيل يعني الحافظ والرقيب والمدبر لأمورهم وشؤونهم يعني رب العالمين فنه همت باورزيد او شويه دواريت بعد مادام هو رب العالمين هم مخلوقات شيكرينه واو خالق which تديه همو چيكر ويا وهمو اول شريت وراي وذ بعد وهو وكيل سر هموش بيكي هموش عايد منه من واز دي قارزم وي دير يومان داش مادام هو يمر بامانه دارش دي, دي بيها بس رب العالمين يعني مكذب انت بس رب العالمين بي وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعليه فليتوكل المتوكلون وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين رب العالمين جلك ايات ذي یگوید یه متفاوت و کل اونو سرکه بید سراب العالمینی بی، چون کی وی هم مشت هک چهکی و آوا هم مشت شدسیده و شلیت و مخلوقات آنها ما را افتضاد، مرد ویش میشه خود بس که گرم کرد، سراب العالمی گرم کرد. ای ظلم مرد وی کرد، ای که تعذیذ مرد وی کرد، ای که از یک مرد ویدا و تنهاشیای حق خلیل قریبه. دست صلاد نبود، تقوات نبود، ده هوا را خبر بی. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. آموزت بریف برنویده. وهو راحا تي إنه بصانهي دي بي حاكتال وي مروهي ظالم والغتبة بس تبير توتشب كي تو رأيكا درس دابرقو وسيلاكا دا درس الشرعي كالبيني كا هوا را خوب خده بايو وكشتا خوب خده جالم كي وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض له يعني وحده يعني يترب العالمي بتنين ملكيوية مقاليد يعني مفاتيح يعني كليل وهندك علماء يقولون أفنوفا مقاليد اسم جمعة لا مفرد له يعني مفرد نية أفن هندك كلمة كهوية وكي تشي وكي مفرد نية بشر النوفة تشي ونيا النوفة كي جمعة اسم الجنسة وكيش نية مفردية ونья مفردة بشرينية عن ون الإنسان ونья هذا اسم الجنسة. نья مفردية النساء هذا همو ونья مفردينة. يقولي هذا شو أيك الوكيوة كمفردينة. عندك هاي ونья هذا كلمة كا يا جمعة مفردات هاي مفردات ما مقلادة مفردات ما مقلادة. يعني مفتاح له مقاليد السماوات والأرض يعني مفاتيح السماوات والأرض يعني كليل كده عرض عثمانة وخزينة عرض عثمانة هم ويداسه رب العالمين ده وملكيهنا وأو عرض عثمانة ريبت في عثمانة ده هم ملكينا وأو ورزق كده له يعني هم يدرس رب العالمين هذا معنا رب العالمين وحده وما جوتي وآياته تدش يجب وما جوتي جوتي خدَي هم وش ذلك شاكري وأول شوية هموم مخلوق ريفد باد جوتي أفر رزق عرض عثمانه هم يدرس كذا هم يدرس رب العالمين هذا بجاء شيء رزق عرضي بيد خارنو وخارنو مالو أفر أواش تنا بدو ونيه بتشي وهرش ذلك بيد يا رزق عثمانة بدنيا ورازبين وراب العالمين وهمو يدسك ده له مقاليد السماوات والعرض يعني كل الكدوانه همو يدسك ده يدسه راب العالمين ده او كيف اخو؟ بوهندك افا كل الكانه ده چلئه كد؟ نهده وقت اوه وده زور كد وهندك اجد سر چلئه وده كيم كد او راب العالمين حكيمة خبيرة شارزاية او ظانت دبو كيه وخشكت بو دبو شليكت كيش دبو و كيش ده بو چلئ واو بهشتيش بيت به رازبينه بيت كليري كيت و يترازبينه رب العالمين دسته كده دسته رب العالمين و ملك ده خازر ده و الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات هم و بشنی یه همو، آب شد و ما خلق و همونیال بن شافدیریار بر عالمیدا، و بشنی ربع عاملش چه توی دنیا و آخرتش همو دسته کدای ملکو خزینات دنیا و همو کلید توای دسته بر عالمیدا چجک کلید توای دسته کدایی نه، چو بشار خود دست پیغمبری دانیا صلی الله علیه وسلم. هد دسته به صلى الله عليه وسلم و سلام خزینت عرض عثمان را رب العالمین نه خزینه دسته نه چو به پیامبر داده نه چو ملکه داده بس دسته کدای بس دسته رب العالمینی ده هر وقت آتا کویدش رب العالمجد و اینا لنا للآخره و الاوله دنیا آخرت هموملکیه هوملکم رب العالمجد تا دنیا وید دخاز رب العالمینی بکد داده تا آخرتش وید دخاز هرشتکی که مال بید غیری مال بید هرشتکی که بفرید بسیار پسیار کرد. هر آواکی دس ده دست که داره کدی بچه بید بید تمام دی چیت باقیش لگد. چیت دخا زاویه کسی کرد. اول او او دستی وید دارد، بند صلاات وید دارد. آو شد داد تر دخاصل ویه دکرند. وین الله المثال الاعلا رب العالمی شده تر رب العالمی داره. اول خلا او تا چیت دخا زاو رزقی الغیر رب این خلقت اوچیت دان خدا با حشد غیر عباد علمی نیت کرد. نیا ورچیت مروواکی، چی تقبره کی، شیخه کی، والیه کی، سئیه کی، یش نفر درسکم زیاد کردیم. شتالی مروواکی، نیا یشته مونیشتی اکبر دارسکم گله گله کیه؟ گله که خلقت او نیا ورایک خلقت و رزقیا خلقت کردی. له مقالی دو سماوات و آت. کلیل و خزینت عرض و عسمانه دسته که إذا سر رب العالمين، إذا هو رب العالمين دتا عبدك، دتا مخلوقك، أو دا بمرفي برفلكت، أو بمرفي بمرفي بارتانجشتت، مرفي دخاز لبكت رب العالمين دمرفي شركة، دمرفي زوجك دبرفلكت، أما أشياء بمرفي دخاز غير العالمين هذا مرفي، نشوا ويجي او جي بمرفيته، ونجم مرفي ورائحة شرعية كار نينا، إن جمرفي، إن الناف شركة له مقاليد السماوات يقول دكتور كت خزينة عالد عثمانة هي تفراب العالمين بتنى، وجاهم قوش كيف هم قوا؟ رب غير رب, كان. كان. رب من كان يريد الحياة الدنيا رب العالمين أو كسيد الدنيا دبت، ونير أموال نوفي إليهم أعمالهم فيها. بشدا عم دي كاين ام ديني ونيت وتاي دا مش من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الدنيا ورافعان بجيد ام دي ديني بازديكاين دي تش دي ديني هذه حسكنا ربنا ما نريد هذه حسكنا اخرى بعم ايش زدني هذه حسكناوي مروف قال اجربوني يا رب قدها نبدا من البورب نبدا من سياره نبدا من حاني نبدا من وني نساقب دامن صلاه من صبا و دا من فاجتانه و رب العالمين هموش دينا تداد دي چه ديوا داخواز توت كي له فيها ما نشاؤ لمن نريدو رب العالمين بجد او ام حس كين ان دي دينا نا هموش دا كي او مروف حس كد چوك مروف نزاني تکام صفحات و مروفی چده و خرابی و مروفی چده و هل ده هند هندی كي بو مروفی دانای؟ هندی رب العالمين دانای و جا او مروفی داخواز رب العالميني کر و یه راز دنيا يدّعى ملوبي، وآخرة يجدّع ملوبي. اما أو كسيب راضي نبي، ودا خازر رب العالمين نكرت. هر دينهن هاد أوى رب العالمين بدناء، ودا بين رب العالمين ليش ومن سخط فلو بس العالمين رب العالمين او چند سبب آگار می‌ید و چهار دهکار می‌ید که چجورا زید نمی‌ید. و جا خودِ بری مدد هندی کم دخا زر سکی بسال کیب کن بس رب العالمی کن چون کی کلیت کن خزینت عرب و عسمنه ی دنیای و آخرت بسی رب العالمی کسد اینا و دسی کسد اینا. والذین کفر ب آیات الله بر هندی خدا بودی هر کس کد خا زر سکی غیر رب العالمی کرد دخا زر به حشد غیر والله ما يخوف يفعلنا في الناس إلاهات ما بتبحثشت أو درجاء كامل الدست المجرد أو ما خلاص قد هذا همو ربعالمي قد يشير تشير كفروا بآيات الله هذا همو كفرينيب آيات وهمو الشركيب كفريتكن اوه الدخازة ده الغير عبر العالميني والذين كفروا بآيات الله هل كسا يكفرون ايات القدره و ايمان بهن بين يتوبوا عليهن وذا خز دنيا و رب العالمين ابنك والايتي دي بك هم الخاسرون رب العالمين تش شكل حسار بن خساراتهم ما مسترك كسي او خساراتنا ايتي رب العالمين من نواف النار جهنم و خساراتی هم موارصه. آقا مرد بیشتر ومروف نمیده، و ملوف نهیه تدريج. حتی آتار ناف داری. اباق کی نه ربع عالمی بیجید و دیکت چگویی؟ دی اندیگویی ربع عالمی و حتی گویی عرد عرض و آسمانه دسته من داره. گویی هر کسی که بشتی انجیش را بده خازه بیش تیپ کنه. غیر ربع عالمی. اباق همو دنبنا کافر و دنبنا مشرد. و کفری نیب آیات قدرت همو دی خسارت بن دنیای و آخرت. و أو هو أبا هو بتاعك فريند آت القديك وإمان نعيم تبارك قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ هدي بيت أبي عمر الله عليه وسلم يا محمد بيجا كافر بيجا مشرك بيجا هم بي من هم كأمر من كان أَعْبُدُ أَيُّهَا الجاهلون هم بيجنا من عبادات غير رب العالمين بك شو كمشرك عبد من أبي عمر بن لسان الله عليه وسلم ایک دخا زد و بقیه محمد صلی الله علیه وسلم تعبایت خدایت مبت ساله که ما نیز عبادت خدایت کن ساله. جابش دینی دسح کنی. هکم دید خیریت عبادت خدایت دهایی و حال ما خوش بو. هند در دامش ایمان اینی. و برکی توش ببینی و نیا خیر و باشیاد ناف عبادت خدایت مدهای و صنمت مدهای. ما کی توش بیاست دین ما. کدی دو جار بکنی. یا الله علیه وسلم ولا بس بشكل متحف صنم متمركه وبحسبوا بوشيف كه وعندك هالراضيون المشركه كو بس بيعملش لا تسام الله واسام بس اه بس بحسبوه ناته لقي بس ناوي صنم متن نبي جاء بالشركه وكفرنا نخبله تعيبات خديه خبكة وبله توحيده خبكة وباري عالم ابنده هندش بس نبي جاء عبادات صنم وشيء شلكه طبعا رب العالمين في هندش شو راضي نبيها لان اول كلمه محتمل تير بصرمها بدنيا وداسپیک اوه دو کلمه اولی کلمه شاید لا الهها اولی خبری کرنه و اولی تو تی ویا خبری که این فاضل نعمه خلاق عبادتی نکرد بچنی ربران بچی اوه هم چه اوه هم شرک و کفره پشنه ین الله ها همه مروره کوچیان مرشل بینیا حالی که برای که خو اوه در وجبی دوسویی بی دنیا او عباده قبراب کرد عباده مرواب عباده خودت کرد. یه حزبی عباده خودت کرایقاقو. یه نزدیک عباده خودت کرایقاقو. و یه ازرادشته عباده خودت کرایقاقو. یه زدی عباده خودت کرایقاقو. ج عباده خودت کرایقاقو. ای که من شداب پیاز من بچم کس کافر منی؟ ابرقاقو سرمانی. اوه و او بی توجه ولی که ابرقاقو عباده خودت دنیا مرواب سرمانی اتانو کرد. نه تی نه شون كلام عالمي يقول يا ماني بيشتى ما كلمة أولي كم روحتي يا بيجي الدنيا كلمة شهادة وهم مو علامات متفقان وهم مو بصرمان متفقان سانداتات وبي كلمة نبجي من يا أولي نبي تجني تبصرماني لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ويا أوليش لا إله يبغى يجي أبغى غير رب العالمين بعبادتي بغير رب العالمين بكذب والشركاء والكفر بكذب شو أبغى هم وشيا وما مش شركه و كفره، و هذا إلا الله بس ينجب عبادات بخديت نبكيه، و رب العالمين قرئ هذا فمن يكفر بالطاعوت ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقة. يبتهارك ساي كفرني بالطاعوت بكات، يعني بجني رب العالمين عبادات بتذكره، مش ده وهم كفره وشركه، بس ينجبه شبكات، ويؤمن بالله، بس ينجبه إيمان بخديت نبكي عبادتي بخديت نبكات، هنجدش لهيد. فقد استمسك بالعروة الوثقى أفيدا سعوكات بيواريس بيت كتجارة ناقر جيدة ونيا وحتى كيريد مرويبات حتى بحشته وحتى رازقنا رب العالمين مرويبات أما غيري فانا تشينينا غيري فانا ونيا بصرمانينا فهند مرويبا بصرمان هنكي ده بيتا بصرماناك حقا بيجيد أفتشنا غير رب العالمين عبادتي وغير رب العالمين حتى خليبنا نكاد ونميجد أفت كفرة وشركة ونفنا یچا واسود گوته پیامبری صلّا و سلام مشروکه تر رازی بون پیامبری صلّا و سلام بس چنگه بس قصانه بشه خودت واسانه میتوه اما رب العالمه چون ما قبیل نکیم این لای بوده تی وقتی نبکن تیم بیش نه و شرک و کفر خولی بریکن بشه دینی بین ایمان و عبادت و خودبتنی بکن هیچی دنبنا که هیچی الله حق و درست یچا واس مشروکه عاد گوته پیامبری صلّا و محمد صلّا و علیه سمت بیچا افغير الله تامروني وكه هونك بقى بيزمان ولا اي محمد صلى الله عليه وسلم مشركه دوت عبادات غير خدك اعبد يعني اسام عباداته صنم وك يعني هالشيء جديد كان مشي العالمني جاهلا اف أفدي نبو من هاتي وأفقرأ نبو من هاتي فأف أفو وحيابو من هاتي بس تبين دي هما هن هن جيتين من كانوا بيجنامن ولا عبادتي بوغير رب العالمين كه هكايش تبالي نكاجو بلكي شبو بلكي شارك شبويا؟ شو كي بالي وحيبو بيعم بالي بساع الله وعسى بالي نظاني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يعني بالي الله وعسى نظاني نقرأ القرآن شيا ونإيمان شيا أما بي الله وعسى بالي القرآن بوهاتي وكتي إيمان نظاني وإيمان شو النافذلي ده و نیا چجورا پیامبر چنا کسال الله علیه وسلم به بر هند خود بوده پیامبری سال الله عليه وسلم بجام شرکا و نیا، بچه همچونا، همچون جاهلاً، آیو هال جاهلونه، و هال کس کعبات رب العالمین بتنین نکت همچونا، همچون جاهلاً، و همچونا ظانن، چون که اکا، پیش اق عالمانی ها بو عبادت ویجتنات و عبادت لیت و هفنت کنم شریک رب العالمین، اول کینا شریک و کینا رب العالمین آو مرویت هت و نیا جلسه بو چکه لیده، بو خودیت خو لیده دراکت وابه نیتی تا ابره و نیا درجه قبلندی شه و دنیای د علم دنیای د. آو مروی کیه ی جهله و الله بالبسته معبد آخوده جلسه قاید لیده و نیا ده بجده خودیت خود چه لیکم دشیار کمه وابه. دراوب نه و دا وقتیم چین عبادتی, عبادتی بود کین ده ها ور محبی. واوجے خودت خود کمشن ڈن دونه نی هم یو چن ایکی قفس کړي یم شبک کړي وخت یې کی بسیار پکړي چلرلی وا چلرلی مازنه وا یم حمام اثر داري وا گه درجه کا بلندیش علم دنیا يه ابو گوتې اواچیا اواچ کا قفسام گدون اثر وا خودی کواله سز بشونک ام ام عبادت خودی اونات کین اوا خودیت منه د توله ما برهندې ته نویته او طائر اسما نه و کی ساقی واژد نه و توی نه این مشکیت ماه خدا به من ابد نه و توی مدام خدایی بی دونیا نشید چیکرد؟ نشید دونیا دفاع خوب کرد و نشید خوب پالیز شد چطور دینو پالیز نه و دیگر داقی جان ناف وی معبد آخوده؟ آنها کجی را الان عوکران وانیا و کی گل اجرا گل اگر مروی دیشته این وانیا وقتی تبدیجی او فشرد تودکی شرک وانیا ده اوه این عالا سوسمونیه حال هاته و نصف سر خود از برند توقیش آدرمید. آویش وکر. تی برداقیش جوابی مربکی بودی اساد مداری. جوانه و نیا آوا کسانه هموچنه دین اسلام نه و به خداگویی ما یا محمد صلی الله علیه بیجه. بی وا و سلم بیچه بیچه آوا کسانه بیچه هموچنه هیو هال جاهیلونه جوک همچنده. چند درجه ویاد نیای علم دینیه برن بی. هر که کافر و مشر. بس عن الظانون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بس المدنيات الظانون ويخفر دع المدنيات اللي أما وهم عن الآخرة هم غافلون أما الآخرة أفاكسانات غافلون وجاهلون جاء خده كتاب عن بري صلى الله عليه وسلم بجي هونك بيجنا من بشتي به هندي غير رب العالمين بكم وعبادته هنديك مروفة بكم يعني عبادته بس بخده بيتكارن هر كسك تشتاكي دي بكتواصمة بين أخو رب العالمين همو جنا و أباها رب العالمين قالت يا ما بشتبونك الدليل هاتا ونها نابتهم كيف قلت نابتهم كيف قلت بكنا مواسطة ما بينه منوخوا بس رب العالمين رب العالمين كيف نواسطة دانا نا, نا شو شدك هنا أو دي جهنة رب العالمين كيف تهون ووقت الله وعسام رب من آيات إنا خاله بتي يا محمد صلى الله وعسام بيش هونك أيها هن بخوو فير <تصفيق> عالم كان هذا قرآن باخينا أن سنتة بيان الله عليه حديث في كان من كان جلي مشجاكا أفهموا كيف تشكرين رب تشكرين بعد بس أو خالقة ولكن يقولون صلى الله عليه وسلم يقولون ان الله صلى الله عليه وسلم يقولون وحي وحي ان الله هو السلام يقولون وَإِلَى الَّذِينَ هو قَبْلِكَ يقولون ان الله هو السلام يقولون ان الله هو السلام يقولون ان الله هو السلام يقولون ان ما بين خور رب العالمینی و بیش از هم و رقبو پیغمبری بمساوی نوازند و پیغمبر دجینی رب العالمینی یان هر کس که دیها بید ملاکتک بید مرورک باش بید والیک بید صالح بید شیخ بید سید بید ملاک بید دار بید بر بید هر یکی ها بید اما هم مشکل که ما بعین قاتل کس قبیل ناک ما بعین کس قبیل نگیر بچت و وهو اتواق كرينا واسطا ما بينا خون رب العالمين باربون صنم بون بان هنده رب العالمين قرآن اينا خارب و ابو تابعن بي صلى الله عليه وسلم هارا وانيا بو وانا الدعوة و ديار كالده و بشتنه هكا ايمان اينا باري اينا و ربنا راية در راية كا دينا يسمى جهاد اتقل بكه وانيا واشتانا دبشن او بس بواب و عبادة صنمات كري وانيا رب قرآن دبوت اللقات كفر الذين قالوا انا الله هو المسيح ابن مريم أبي يقولي أيش كافرن؟ أبي يقولي عيسى عليه الصلاة والسلام كريه خديه. أبي يقولي عيسى واسلام وبين ما ربع العالمين. أبي يقولي ونيا سيد خديه ميتين. الله ونيا وعيسى عليه الصلاة والسلام وروح القدس كجبريل. يعن هداك اللي أبي يقولي مريمه عيسى عليه الصلاة والسلام. يعن أبيت ربع العالمين يقولي أبيت يقولي عزير كريه خديه. أبغى هم رب العالمين يقولي شو نه؟ هم يقولي كافرن. شو جرقات؟ شرک بوق کسی کیچنابی ما دنبه پیامبری کنابی سال الله و علیه وسلم اما بوق برپیامبری داسال الله و علیه وسلم کسی کنابی برنده خودگوی تپیامبری سال الله عليه علیه وسلم لین اشرکت هکتوش ای محمد صلى الله عليه وسلم که درجه تشن دو بلند دو جانب قلم لانی ما تو شرکیب کی نیاحبطان عملو که آو عمل تاکی هم مد پیش بدوچیت و چن آمینیت و بعمر بس الله عليه وسلم تجار الشركين هكذا، شن جرب عامليني باراستي، بس سره دراء دم زان إب أبو ميا، لأن لا يحبطن عملك بأمة بعمر الله عليه وسلم دم زان الشرج ونح عم ما صريه، وهكذا كسكب مريد وتوبنك تجار ربع عامل ليخش نبيه، وياك الخرابية لا يحبطن عملك أو عمل أمر بكري. او عبادت کرین او شوید باشد کرین شرک همه در چره کرد همه در پیچ کرد و چوه نهیلی و ما عملو من عمل فجعلناه هبا ان من العالمين و به عالمین بجید رجا قیامت او عمل واكري او عمل مشرکا کری او مروفه کیونیه چند عبادت کرد بلا نویش کردن حج کردن حجی کردن زکات دابید مزگفت آقا کردن رنگ بس ایک شرک لا هبید محتبر تنغافيها ورخب وغير عبارة مليبا وني همو قابل فئره قلب هات كده مصيبتك سريه دونك هفتنه خوزه بشته يا غوز بس اولوالي همي و سر بهن دمر لا يحبطن عملو او عمله كري او عبارة كري همو ده چله هيد همو ده پیج لا يحبطن عملو كفلو ماهو چيه صاف واقع في جواب القسمه يعني والله لا يحبطن عملو يعني رباعين سين ديت خنيت. اي أي محمد صلى الله عليه وسلم خط الشرك بك أي أو عمل تهمه ذكره هاد. همودة بيجبيل. والناس صورة الآن عامدة في بحسي, بحسي وابي عبارة كذا. عنهم ما كانوا عملوا. كان قدره وما كان قدره واي قدش. خو أفت في او عمله او قدره وكيف فايدة يوانا رد ويبقى خلق تبيغنبري صلى الله عليه وسلم باب زائمون يقول شركة دير كين چونك رب العالمين قد شجراء الوكاسي خوشنابت او شركة بكت إن الشركة لظلم عظيم هر وكي رب العالمين ما يقول الظلمة هم مواصرة چيا شركة اجابب شجراء رب العالمين في ظلمة شجراء رب العالمين لخوشنابت وبالعكسي ويش توحيدة بالعكسي شركة توحيدة هكذا توحيد شبيد كيف تصبح عن تجوه؟ ما هو؟ أنه يحب فيه كتوحيد وعبادة بخدبتنا كرميت وشرك النبي يقول لك يا رب العالمين، كيف تصبح عن تجوه؟ رب العالمين، كيف تصبح عن تجوه؟ ما تصبح عن تجوه؟ تصبح عن تجوه لكي يتصبح عن تجوه صلى الله عليه وسلم ليس يا رب العالمين، ليس حيثة قدسية يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ليس أمر فكتوهاتي اللي من يعيث مري وتوبناك ليس أمرو من الوقت أنني عرضي همو, همو جناحتين ثم لقيتني وكيف قال لي رب العالمين يمري بيته وبه وهندي عرضي همو جناحتين لأتيتك بقرابة مغفرة يقولي بس تبقى من لا تشريك بي شيئا بس تشركناك البيت أزلي هندي عرضي هميك دمتها بيني خوج دمتة. بني بالعكس بالعكسي شركيه وني تماما هندي توحيده شرائد جناحا وني هندي عرضي جناحا بني ده عرضي وشتا جناحا نية بس ما دمت شرك نية ربع عميد هم ما شرك بالعكس شرك عبادتها عمل صالحها بن على ربع عميد، وين بيجا شركها؟ أو الشركة توي لا يحبطن عمله كا، وعمله عميد بيج كات، برهندش؟ نية منو بيسارمان ناويت عمله خو نا تی به اول خوفی هر کدوم ازش شرکتیه یا دویش هایم هم میفهمیم تفتیش آبکت، تفتیش عمل آبکت، آقید آبکت، دلی آبکت. کدش تو شرکتیات دو آن نه. دخول دیر که چون اول گناه آوا عمل مربی همه شدگت همه پیشگت. ولتکونان ن من الخاسرينه. او رب العالمین بشه نبجید و بیشکش دنیا افت اکیدش دبی ایکلوال کسه از خسارت بللنا ها فا بود الله وسمو بشتا ما يماندرا شتمو شهونادا و الله ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها كسك ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اَوَا تَوْحِيلًا اَوَا اَوَرِكَا أو وَبِعَمْرِ بِهَاتِن وَلَقَد أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ أَفْوَحْ يَا رَبّ عَمِي بِعَمْرِ وَبِعَمْرِ بِيش ويش الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِهَمَاهَاتِن بِنِ اللهَ فَاعْبُدُ هذا صراط مستقيم رب العالمين كترى تقول إذا بشيد عبادتي بمتنيركن أفرق أشياء أفرق رأسا. هر إيك عبادتي إيك يجيب كد. مواصلة بنتها ما بين أخور رب العالمين دنيا. هم وراك كجنا هم وراك ظلامتنا وراك خارا بس ريك راس وريك درس أتو عبادتي بحده بتنبكي. بل الله فعبد وكن من الشاكرين وبئيك الوكسا كشكر يا رب العالمين كي. هم باب آمنة نعمات رب العالمين قال تكين توا شكرني أوكي شكرني نعمات رب العالمين أو أباك تعباتي بخديتني أبكيشونكِ كيا تُشَكِّري كيا رصيدة داها كيا نعمات داها كيا خرابية ومصيبة سرطانات كات ما دام هو يتفعيلاتش رب العالمين ونياد بيجت سأحكي أذا نعمته وبشردهما في عبديه أذا مصيبته أسراتكم أذا ملك داوتنيرمونيا في من كان بارزن ما عليكم حفظة كت كت من تي تكرني بوفانات كذ العالمين من الشاكرين بيجي قداء خداني هموني نعمتك وما بكم من نعمة فمن الله ودا الشكرني يا رب العالمين بك نو الشكرني يا رب العالمين شو أمروف عبادتي بقديبتك يا ودليله يا راضي بتبواني نعمته أبد قديا داين أمروفي الزمان الشكرني يا رب العالمين بك وعمل صالح بك نفيس كرا الشكرني يا رب العالمين يا قرآن خالد وعمل بكران الشكرني يا رب العالمين يا حج كرن شكرين يا رب العالمين ها عمالك صالح تود كي هموت يا هموت يا شكرين ده باش هموت شكرين يا رب العالمين وكن من الشاكرين بأيك الواكسة همش شكرين يا رب العالمين وصلا الله وسلم على خير خلق وعلى آله وصحبه لله رب العالمين